بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك فابتغي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم قد ترضى الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم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 فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبليل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عاببات سائحات فيبات وأبكارات يا أيها الذين آل وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتبروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفروا ويقفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين لَنَنَّ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المصير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 فلم يغيى عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب اذن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الضالين ونري ابنته عمران التي احصنت فردها فنفخنا, فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من